وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إذْ جَاءَ أَهَالُ مُرْسَلٌ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ أَثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما زل الرحمن من شيء وما زل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا اننا طيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ا ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ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 يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاؤل طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاؤل مسخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّا فمستطاعوا مضيّا ولا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 لِنُذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لِنُذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِطّ الْقَوْمُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا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 أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة؟ أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة؟ فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.